الاستماع لنا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سوره فاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا جَاعِلِ الْمَ سُلَمًا لِّأُولِي الْأَجْنِحَةِ مِنَ النَّارِ Yeah Well, no. v the valley ya yeah. ينسى <تصفيق> يذ in <laughs> there إن أنت إلا in a Vum, vum, vum.